ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء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 119. ما عندكم ينفد وما عند الله باق 110. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فلا نحيّنهم حياة قيّبة، ولنجزيّنهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن، فاستعب بالله من الشيطان الرجيم. 114. ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 115. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون